குறம் சும் மினல் மூச்சி அவள் காட்சிவா இதெல்லாம் சுமத்த ஊன இல்ல காலீல கொல்ம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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِدِينَ لِإِشْعَانِهِمْ هَلُّ مُلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فاذا ذهب الخوف سلكوكم بالسانات حداد اشحه على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا يحسبون الاحزاب لن يذهبوا وإن يأتي الْأَحْزَابُ يودوا لَهُ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ அருண அன் وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا الله, اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ துல்லி மங்கயுல்லிய كَثِيرًا وَلَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا